بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم قَوْمٌ مَا أُنذِرَ أَذَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا وَسَعَلْنَا <سؤال> مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ on وقصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب Allah'a oh. wo da اخيذوا <تصفيق> من قيل ادخل الجنة قام I'm 119. منه يأكل To <rôle> Sen <tuh> Bir daha وَإِذَا بِالَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمنوا I Oh. it <laughs> تِلْيُومَ مَنْ فِي صُغُلٍ فَاتِهُنَهُمْ وَأَذْوَ لم <تصفيق> أعلم. ولو نشاء القئة <تصفيق> فلا أفلا يشكون واتخذوا من inna